فَإِن كَانَ أَبُكَ فَقْرًا بُكُمُ ذُرْفَةٌ وَاسِعَةٌ وَلَا يُرَدُّ سُوءُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ يَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَا غَشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءٌ وَلَا حَرَمٌ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم تُرجُونَ لَنَا أَن تَتَّبِعُونَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ أَفَلَا شَاءَ أَنَا آتُكُمْ أُذَمَّائِنْ قُلْ هَلْ مُشْهَدَاءَ أَقُومُ لَيَن يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ وَمَا فَأَنَّ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُوا مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا اَو غَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَمْيِعُ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحس ان ن ولاتقتلوا اولادكم من ام لاكن نحن نرزقكم واياه ولا تقربوا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق لِكُم مَّوْصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ